أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لثاني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي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 أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحر ليأخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟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 بَا إِلَا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى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 لا La ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 3. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبان قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أن انتم مكانًا سوا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا.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 وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِن لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ لَغَفَّارُ لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى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 قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا اوزارا من زينه القوم فقدفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهوكم وَإِلَهُ موسى فنسي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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رعيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الْأَسْفَلِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إله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 122. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. في 12. 13. 13. 14. 14. يتخافون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا نَحْنُ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ين يصفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا يومئذ يتبعون الداعي وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همساء يوم إذ اللَّه تُفعِل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 عانه الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يَخَافُ ظلم من ولا هضما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 وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا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 ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدنك على شجرة الخلد وملك لا يبلاه فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجن وعصى آدم ربه فغوام ثم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 فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْخَرَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَن يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَ